أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في عفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إِنَّ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَهِيَ تَمْقُلُ بُهُمْ وَأَصَرُّ النَّجِّ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أفتأتون رَأَوْا وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أبغاث أَحْلَى مِنْ بَنِفْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ تنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا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 أفلا تعقلون وكم قصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيد خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا تَوْخِينًا لَهُ وَلَنِ اتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زاهق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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أمت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 وصلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّنَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَانِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَانِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وهم عن آياتها مورضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت كُلُّ الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بوته بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فَحَقَّ قَدِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكُنْ أَكْمَلُ بِالْقَوْلِ مِنَ مَنْ كِرَ رَبُّهُم مُعْرِضُونَ أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ بل متعنا هؤلاء حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتلون رضنا قصها من أطرافها أفهمنا الغالبون قل إنما أنذرك بالوحيد ولا يسمع الصم وإن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويننا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفًّا بِنَا حَاسِبِينَ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 لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب وَسَّمَوَاتِ وَالأَرض الذي فَطَرَهُم وَأَنَ عَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِين وَتَلََِّ أَكدًاَّ أَصنَّ مَكُمْ بَعْدَ أَنتُ وَلُّ مُدَبِلين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 سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال فعلت هذا بآلهتنا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألهم إن. لا نُيَطِّقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُم كسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هم. ولما تعبدون من دون الله أنفلا تعقلون قالوا حرقه وصرؤانه تك Oh, my God. اللَّهِ جَعَلْنَا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجدنا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 وَأَدْلُوا دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِلِي يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ مَكُنَّا لَهُ حُكْمَهُمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حكما وَعِلْمًا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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس ودى الكفل كل من الصابرين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 فَحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيران ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشرين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وَاجْعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّرُونَ طعن أمرهم بينهم كلٌّ إنينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإن له كاتب حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهْلَكْنَا هَـ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٌ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ كنت ربنا عاد الحق فإذا هي شائرة أبو صار الذي كفروا ياويلنا قد كننا في غفلة من هذا بل كننا ضالين إنكم. وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَأُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا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 إن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما إن أدري لعله فتلة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون